ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن اعمالنا ما يهدي لنا من صلاه الجلد وما يفضل فلا يهاجر له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد استكمالا لعلاقتنا بالمغارق وكيف نصورها وكيف نجعلها علاقه حميده قويه متينه وثيقه تؤتي ثمارها نقول أن هناك قواعد وأصول لا بد من مراعاتها حين التعامل مع أبناء ما المراهقين. منها الثروات الفردية ومراعاة هذه الثروات. مراعاة الثروات الفردية. ما معنى مراعاة الثروات الفردية؟ نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس أجمعين. لكن هل الناس كلهم يتساوون في القدرات والكفاءات والمهارات والإنكانيات والادعاء؟ هل يتساوون في هذا؟ أم هناك اختلاف؟ أكيد حتى لو كان الإنسان مولود واخوه معه توأم ماذا يقولك ده مغلوث توأم معه. هل معنى هذا هو توأم؟ أنه لازم يبقى له نفس القدرات ونفس الإمكانيات الزينية والعقلية ولا ممكن واحد يكون ذكي جدا واحد يكون ذلك الزكاة والغاوسطة ممكن رجال ممكن؟ ممكن. فإذا حكمنا على المرهدين أنهم قطاع واحد وأنهم شيء واحد وأنهم مستوى واحد وأنهم لا تختلف بينهم فلا شك إن هذا نوع من الظلم لهذا يلا الله سبحانه وتعالى قد على الاختلاف هذا الأمر في إنسان قوي في إنسان بعيد في إنسان له قدرة إن هو اشياء أشياء كثيرة وإنسان ليس للقدرة في واحد عنده مواهب واحد ما عندهوش واحد موهبته قوية في شيء معين مثلا القراءة واحد ليس عنده في القراءة لكن عنده في شيء اخر ربما يكون عنده موهبه في التأليف ربما يكون عنده موهبة في صوته الرنين من طيب الجميل الذي يظهر في آيات القرآن. ربما يكون عنده موهبة أخرى في تكوين علاقات قوية بينه وبين الأصدقاء. فإذا الشخصيات تختلف، لا ينبغي أن نحكم عليهم بحكم واحد. فلو أنا تعمدنا معهم وحكمنا عليهم بحكم واحد دوت دوّت الأديا بعض السلبيات، خلينا نعمل مجموعة واحدة بحكم واحد. بنعمل كلهم من هم مستوى تفكير واحد. وإن هم قدرات وإمكانيات واحدة وإن هم عندهم مواند واحدة وإن هم يستطيعوا أن يفعلوا كل شيء لو تعمل معهم جميعا كالتفاع واحد وكشخص واحد هجل في ظن وإن في ظلم طبعا سيكون هناك ظلم ولكن ولك سبيلات أيضا تحدث نتيجة هذا التعامل كون يتعامل مع نفسه لها كشخص واحد أو كهيئة واحدة أو كقدرات وإمكانيات وكفاءات واحدة هذا يؤدي إلى سلبيات كبيرة جدا بالأهم هذه السلبيات شعور المراهق بالإحباط شعور المراهق بالإحباط لماذا؟ لأنني مثلا أتعامل مع الإنسان هذا وأتخيل إنه عنده قدرة على حفظ مثلا ربع من القرآن في خمس دقائق فلما أجي أسمع للناس أسمع دوت أو أقول له يبص يقص ليه نفسه بقاله خمس دقائق مش قد يحفظ أي فيه خلص في خمس دقائق ربع يعني مش اهدين لا ده عدد فحاس 12-18 رقائق طيب نجمع بيها مرة لكن لو تكرر هذا الأمر كل مرة أطلب طلب من مجموعة محددة ثم هذه المجموعة فيها المتميزين فيها المتوسط الحال هذا الطلب هل يؤتي ثماره بدرجة واحدة؟ لا طبعا هيحصل اختلاف ما الذي يحدث الذي ليس عنده القدرة على تحقيق هذا المطلب سوف يصاب بالإحفاظ عندما اطلب منه مثلا حيث صفحه بخلال عشر ذلك ثم لا يستطيع ثم اطلب منه القيام بتلخيص كتاب صغير مكون من عشرين صفحه ثم لا يستطيع ثم اطلب منه مثلا سماع شريك وتقليده واستخراج الخوارق المهمه منه ثم لا يستطيع كثرة هذه التجارب وعدم استطاعته مره أخرى من لا يحدث نصب نوع من الاحباط الذي يؤدي الى التركي لهذا العمل أو لهذا عن هذا العمل كل مطلق من المطلق ترحقه وبالتالي ماذا أن يحدث هذا وهذا الانسحاب الذي يحدث في حياة الإنسان ولكن ينبغي أن نراعي قدرات الناس أنا أتعني مثلا عشر عشر عشر عشر وراعي قدراته هذا قدراته ايه امكانياته ايه يقدر يعمل ايه مقدراته يعمل ايه ثم أشجع كل واحد على حسب القدرات التي عنده. لو كان هذا مثلا عنده قدرة على التحصيل الجيد فقل له انخذ هذا في ثالث رغم أسبوع من خلاص الكتاب ففي واحد تاني لو خد نفس الكتاب هم يوعد معاه شهرين وما ونخلصوش ولذلك أنت تعرف أبنائك وتعرف ما الأمامك وتعرف قدرات أولئك الأشخاص ولذلك تعطي لكل إنسان ما يتناسب معه من العمل فقل له انخذ هذه الأيات احفظها فقل هذا احفظها في عشر دائم وفقل آخر هي هي نفس الآيات فقل له احفظها في ساعة وتكون هذه اليوم أنت أحفظ هذه الآيات يوم جامل لأنه يحدث أنت تتعامل مع الشخصيات حسب قدرتها وحسب إنكالها هل يستطيع أن يحفظ عشر دقيق تقصيد يحصل هذا في ساعة يحصل هذا في يوم يحصل أنت تشجع هذا وتشجع هذا كل واحد من هؤلاء يشجع لأنه لا يستطيع أن يحفظ صحف اليوم هذا إنجاز أم لا هذا إنجاز لأنه قبل ذلك يسف لا يستطيع أن يمع شاي لكن بعد ذلك بتحكي لك له استطاع ان يحفظ في اليوم اذا هذا نوع من الانجاز بالنسبه لقدراته لكن واحد تاني عنده القدره ان يحفظ الصفحه بخمس يبقى الصفحه اللي يبقى بخمس ده بالنسبه له ما جابش في اليوم يبقى انجاز ولا مش انجاز هو يقدر يحفظ بس محاصلش الصفحه في لا مش إنجاز. يبذل أقصى درجة ممكنة من الوقت حتى يحقق أعلى نتيجة وأعلى إيجابية فنقول ان عدم مراعاه الفروق الفرديه يؤدي إلى الشعور بالأمر وخروجا من هذا المأزق يجب علينا أن نحذف إمكانيات القدران الأبناء ثم نشجع كل واحد على حسب ما أوتي من قدرة وإمكانية حتى نحصل على نتيجة إيجابية الأمر الثاني نتيجة أيضا عدم مراعاة شعور المراهق بالله مبالاة شعور بالله مبالا. من كثرة النقد والتوجيه كل ما يوصل بيوقط ليه ما نقص ليه ما ذاكرتش ليه ما خلصتش ليه ما عملتش ليه ليه فليما ينوقط دايما ينوقط من كثر سماعه للنقد اصبح في هذا السم خلاص اتعود عليه تيجي بعد كده، اول ما يبصق في عمله عارف ان هو يسمع ايه الصوالب بتاع ليه صوالب ها ليه ما عملت؟ ما انت شايفه تنجح انت مش قدها طول عمر اقول عليك مش راجل طول مش هيسمع يسمع الحافظ انت بالصوره دي على طول لو على خلاص طالما هو عرفها يبقى هيحصل لهم لا مبالاه فيسمعها ويكبرها زي واحد كل مره يحط شريط يسمعه هو حفظ الشريط، هو حافظ الشيء فبيأثر فيه فبيأثر لا يوافق فالنتيجه الضغط المستمر هيؤدي الى صوره من الهناء المبال ايضا هناك مساله خطيره جدا تترتب على هذه العمليه عدم احترام الفروق الفرديه أنت حينما يكون عندك اثنين ثلاثه اربعه فانت بتشجع الذي فاز طيب الذي لم يفز ماذا تفعل به انت بتلوموا وتعذبه زي يعني احنا طلبنا نطلب من مجموعه مثلا يفعلوا اي شيء تحفظهم ايات ديه اقراؤهم اذهبوا اعملوا كذا مجموعة كلها راحت، لكن بعضهم نجح وبعضهم أخصر إذن ذلك بلا إيه؟, إيه؟ زي ما قلنا، نحن بالراحة في صنواته سردية يبقى إحنا هنشوف كل واحد إمكانياته إيه ونشكر له هذا الجهد الذي قدمه حسب إمكانياته ولكن الخطأ الذي يحدث أنك تمدح هذا الذي نجح ثم تقول للآخر أنت لا تستطيع أن تكون مثل أنت مش عاكم تبقى ذلك لماذا تبقى ذلك؟ حتى مثلا تبقيت ممكن يكون في واحد من الأبناء كويس ومطيع وبيسمع الكلام واحد ثاني مشارب شوية ولعب شوية وحركاته بطيرة في البيت تبصنا لأب بيقوله انت ليه مثل أشهادي زي أخوت ليه ما تسمعش الكلام زي أخوت ليه مثلا المشارف دوت من قصر حركته قول اتحرك بيجري اشطر التراريز اوقع على الكباية بقامرة بالكباية يبص يلا النقد كله هيجي على اللي فاز بالكوبايه نورس واللي ما كسبش الكوبايه, الكوباية الطيب القليل ده هيظلمه ليه ما اتفاز زي اخوك دايما تبقى ما, ما زيه مش كده ليه ما مؤذن لما تيجي فيه فيهم زي ما اخوك بيقعد ليه ما تتكلمش بهدوء زي ما اخوك بيكلم ليه ما ترجعش في, في المدرسه او في الامتحانات زي اخوك ما بينجح مش هيشوف اللي شفته على طبعا ويبقى يا طبعاً إنت إيه ممكن يحصل؟ يحصل إيه حاجة خطيرة جداً إنك إنت ممكن تكره الطرف الثاني اللي تكتارين بيه مش كده؟ يعني هو أخوات ده هو هو ده الحرب وعليم ممكن الإنسان غير ساوي يفكر بطريقة سيئة يفكر إنه هو يضر هذا الشخص يعني هو ده اللي يسمع كلامه طبعاً غريبه ويبدأ يعمل فيه إيه بجب بقى ومشرف إيه ويبدأ عايز يكثره حتى لو يعمل مع أي شيء هذا تفكير غير سوي. بس ده وتناتج ايه؟ ناتج عن عدم مراعاة للصنوات الفن كانت المراعي ان هذا ده ابنك وده ابنك او هذا يترضى معك في المسجد وهذا يترضى معك لكن ده هاجي وده مشامشة ده كثير الحربة وهذا ساكن في مكان هذا يستوعب بسرعة وهذا ضعيف في استيعاب هذا يحفظ بجلدان وهذا لا يحفظ بسرعة يبقى لابد نحن نراعي هذه الفنوك حتى نستطيع أن نتعامل مع الأبناء جميعا أيضا من المشكلات التي تنتم نتيجه عدم مراعاه الفنوك الفردية شعور المراهق بالظلم وأن ما حوله لا يعامله على قدره فيتحول هذا الشعور إلى نظرة سلبيه إلى المجتمع كله المراهد تشعر بالظلم بحيث أنه يتعامله على قد قدراته وعلى قدراته يعني ممكن يقول هو احسن مني ماشي أحسن مني لكن ده ممكن يكون اتعلم تعليم كويس ومدرسه كويسه ممكن يكون هو اثنى بيه او هو صغير ممكن يكون كان بيعمل ويخلي يساوي فانت تشعر بأن في فرق فعلا لكن مش انت السبب في الفرق ده يعني هو جاب قارن بين شخصين شخص هو في طفولته الدعم الوالدين والمدربين بيعتنوا ما بين النواحي الرياضيه البدنيه اتعلم بيه لازم مثلا يلعب رياضه معينه والنزه والفسح ولذلك لو من الترويح والسفيه عن روحي عنه مفيش مشاكل بيئيه مفيش ضغوط نفسيه تخيل ان واحد مثلا مربى بهذه الطريقة ويعتنى به في تعليمه نوع مدرسه بيدرس بيجع مدرسه خدت ايه ذاكرت ايه بيذاكروا له او بيحدف يذاكر له ممكن هو بيذاكر ويجي السرير اللي يعني. واحد ثاني ليس له سبيل الى هذا من أول ما تولد وهو لا يرى إلا المشاكل في البيت والعلاج في البيت والبص والسب والشتم والضرب والكف يرى الى هذا طيب وهذا إذا اذا إلى المدرسه وراجع الأبوين لا يعرفان هو في أي عام دراسي ممكن مثلا تاه في السنكات ممكن يروح يجي يسال في المدرسه يقول لهم على طلعتني وهذا شيء كثيرا جدا فعلا لازم كثير في المدارس الأب جاي كده في بدمنا عايز يقابل المدير طب مش فاكر خير عندك ايه يقول الله عايز يسأل على ابني طب ماشي ابنك اسمه ايه اسمه يقول ده حاجه سهله مش طيب بس الرجل يقف يفكر يفكر طيب يعمل حاجة انت مذاكي هنا في المدرسة الشركة في المدرسة لي جنبنا قالت لا انا فاجر انه واخذ الى بسرق من مد طب بوص انا كان دلوقتي سنة ولا ثانيه ولا ثالثه والله انا فاكر طب ايه رايك لما الاب يكون لا يعلم شيء عنه بهذه الغرض طب ده قرروا مع واحد الناس مهتميه بيه وبرعوه بيترحول انتين قارن تقول ده كويس وده مش كويس فإن هم هو بشوية اللعبة كي هو هو إلا هو عمله هذا ما فيك هو ولا فيك تقصير المجتمع معه نديك التخصير المجتمع لما يتكيق تتعاملوا كالأسر المربي لا تحاسموا على هذا ما لا تحاسبوش ان هو الضعيف وان هو المخصر لا إذا عملو على قد قدرات عملو على قد إنكانيات وحاول النهوض بهذه الإمكانيات حاول النهوض بهذه القدرات الضعيفة حاول بتذهب بها حتى يصل إلى مستوى الاجتماعي العادي الذي يعيش فيه الناس لأنه أنت تقنوا بمن هو أعلى منه أو بمن تلطى عناية ومتابعة هذا الشكل هو من الظلم فالإنسان يشعر بالظلم هذا الشاب المراهق يشعر بالظلم. ولما يشعر بالظلم ما يشعرش ان أنت نظامه بس لازم يتجر الماضي كله يقول لك ده المجتمع كله لظلتني المجتمع كله لظلتني التعليم مهتموش بيا. السلبيه ما تهتموش بيا كذا ما تهتموش بيا كذا ما تهتموش بيا فيحس ان المجتمع كله هو اللي ضده طب ايه النتيجه؟ تضره الى المجتمع نظرة سلبية نظرة سلبية يعني نظرة سلبية سلبيه هو مش عايز يثني نظر المجتمع يشعر ان هذا المجتمع لا يقدر حق البلد. لا يقدر حق ان تعمل من اجله واذاك تجد مثلا وانت راكب مواصلات الكرسي بتاع الاوتوبيس مكسور وطلع منه سفين ليه؟ هو شايف أنه عندما يلعب كرة بسفنج الدولة أحسن من أن يلقى بروتوبيس. يلعب كرة واللي يلعب كرسي خشب ماشي مصابير ماشي مش مش كده المؤمن هو يلعب كرة هو شايف من المجتمع هو اللي الغنم صاحب الروتوبيس ده هو الظلم ده نظري ده بتاع الدولة ايه الدولة هي الظلمة وبالتاني بيقطع على الكرسي ويأخذ السفنج منه ليه ميكسر؟ طوصة الواد كده هوت؟ طولة عليه ده شايس عدواني هو ألاه الأ تضليل الاغلال الملكي كابر وادر اللي طبعا لكي هو عنده رغبه داخليه ان المجتمع ظالم عايز يطلع غيره في المجتمع هي ايه افضل على المجتمع بمضار من اطره قصره يعمل اي خلافات ولذلك انت طال خلافات ما لهاش يعني واحد يصر اي ضد الاصل ليه ليه ايه مصلحه واحد مثلا لما يروح شغال بتاع الاجر وجاي يحط خشبه عشان يصح. هل أكون هل هو مثل بيستمتع بصوت المروح أو هل تقع؟ وهي عملية الكلسة اللي يستمتع الذي مالا مال بيحدث؟ مخحية عن نظرة سلبية للمجتمع شاب إن هذا المجتمع غرم وان هذا المجتمع لم يعطيها حق وان هذا المجتمع لم يطلب له الفرصة أي تقدم كما تقدم من ولذلك ينظر المجتمع ده نظرة سلبية ودود أبسط الحراف ده حاجة عطاية جيدة بكثير غير كلا بينحاج من الحراف أكبر العصبات التي نسمع عنها دينات جميلة تبتكر العصبات ديها تنشرت في اليوم وليلت وليه دول بيزاك تتلموا على بعضهم ليه مجموعة ديها تتلمت على بعضهم ما كنتش انت واحد منهم لأن المجموعة هي تتوافق معنا في نفس الضغوط النفسية اللي مروا بيها تتوافق أيضا معنا في نفس الشعور بالظلم الاجتماعي اللي كلهم بيشعروا بيها ده حاسة المصدوم اتخرج ومشتاقي شغل ده حاسة المصدوم موضته ضاعت منه ده حاسس انه مذلول مش عارف ايه اللي جرى واللي زودك كل واحد حاسس بصوره معينه وصور الظلم الاجتماعي وبالتالي ذموا كلهم مع بعضهم عاملوا مع الخصا اللي اتلاوا عربيات واللي اتلاوا شقق والتخصص واللي اتلاوا دباب واللي اتلاوا صوره واللي اتلاوا بغراض واللي اتلاوا للثوب واللي اتلاوا غسيل كل مجموعة لها تخصص معين في العراق الثاني، ان يدخل على المخدرات ويبدأ يهاجر في المخدرات في دورة تشرب، يقول لك عدد الحفظ الله بنوينها هل لك؟ أم يقول لك المجيع بس الرجل سريف المجيع بس بكي ما مش رابش ضبطناه مالان هم بيع ما مش ده بيبيعوا ما مش ليه؟ شعوره بينه ايه؟ بينه مصنوب وإن المجتمع نور الضرب ولذلك عين يزيد هذا المجتمع يعني التمرين فيجيب المخدرات والشبه في الله وإيه سنفلوس المجتمع؟ أفضل ما نراه الآن هذا وليد تربية، يعني مش مجرد إنه حصل بتمر علينا ده وليد تربية، إنه لو تجيت إنه تربى في ظروف شعر فيها بالظلم والكبت وعدم التربية الجيدة حصل هذا النوع من التربية السلبية أو من هذا الضغض لهذا المجتمع وهذا التوجه السلبي اصبحت وصافات من هو يسجل المخابرات وما يشربش شيء ومن هو يسجل ويشرب هو يدو برضو يشرب وهكذا. تمر هذه الأشياء في الهداء لماذا؟ لو نرجع بانه من أول خالص ان هو التنسيجة عدم مراعاة الفروف الفردية يبا احنا نتكلم عن هذا البند؟ لو فعلا نسيجة عدم مراعاة الفروف الفردية؟ لو اننا نعامل كل الإنسان حسب طرقاته وحسب إمكانياته وحسب قدراته لا يمكن ان احنا نجد مثل هذه الأشياء لو ان الناس مثلا معاومة ينشى عليك لوحدة هستطل منهم ونحصل سباك يباك يجيز عمله إحباط مش يجيز عمله إحباط إنه مشاهدة يبي نفيه تنورجل مخطوعة أو مخصورة طيب هو ما هو لو ممكن يكون يطولد وعنده شهاد أطفاق وممكن يكون حصله حس اتطار وطالع حتة من رجل أو رجله إذا هو يشعر أنه إنت لو تحطه في مقارنه غير عادلة إذا أنت فرد إذا الواجب علينا أن إحنا ننظر إلى ابنائنا في قدراتهم وإمكانياتهم ونوجه كل واحد ونشجع كل واحد حسب قدراته وحسب إمكانياته حتى لا يشعر بالظل محسش يوم أن إنت وكذلك الأبويل لما تدرس إتيك الابن مثلاً بينجح في عددية أو بينجح في فنوية و يرغمون الغبل على دخول الفنو العام أو على دخول السنة للصمارع أو على دخول كلية كذا و كلية كذا و كلية كذا فممكن هذه الصورة من صورة إرغام تؤدي إلى هذا أيضاً السلوك السلبي إن اكتخبوا حاجة هم ووش نارفوا فيها شيء هو ضعيف عنه لا يستطيع أن يحققه يعني واحد يقول له يدخل سنة واحد وهو كل إمكاناته السهنية لا بيعرف يحفظ ولا بيعرف يفكر كويس هو يذوبك بيزاكله في النتين ويدخل يكتبه في الامتحان وينجر ما على أعمال السنة ومش عارف اين والنظام العقين التعليمي ده مش على قد ان هو يدخل في سنة وعام بقى ويدخل يناطح في الدروس ويناطح في المواد هو مش قد كده فيطلب الابن ان هو ما يدخلش يدخل مثلا يدخل صناعي او دبلوك او اي حاجة تناسب الكفاءات ومش عيب ان هو يدخل اي حاجة من دير لنضيطه الصناع وهو عمل قدره إن هو ينجح في الصناع هينجح ويدخوخ ويبقى يعني ممتاز فيها وهينضي لكن لو دخل في حاجة وهو لا يستطيع أداءها أو إتمامها مش ممكن ينجح حتى لو دخل كليه الطلب لو دخل كونية الطلب ومش ولا يستطيع أن يتقدم فيها هتجل إن هو بيصر سنة وقتانية وقتانية وقتانية وانتوصي يا أحمل كونية يوم كونية الطلب بقى 4-20 سنة والكلية هالدا سبالي خمس ست سنين قلت ما ضاع إذا ليه لأنه خلاص مش متوافق مع العمليات التأهيلية ذي. لما تيجي في الأول تجد اللي ميوله هاد كان يدخل كلية ولا لها هتجد اللي الميول كانت مخلفه وما كانش له أن يدخل هذه الكلية. أيضا من عدم مراعاة البروق الفردية أن يحدث لبعض المراهقين الانسحاب والانضمام الذي يصل إلى الاكتئاب. يصل إلى أي الاكتئاب؟ الانسحاب والانضمام. من كثر اللوم من كثر اللوم والاعتاب يعمل ايه مش هتشوفك ده خلاص يبقى يزاوي إيه؟ لا يشغل طقاتك ولا ييجي يسلم عليك ولما يشوف في اللي عايز يهرب منك يسال يصلي ويجي مش عايز يسلم ليه اول ما هتشوفه يبقى معملش ايه إيه؟ كذا كذا كذا هو معملش اصلا يبقى اللوم والاعتاب هيشتغل وصوره لومني وعجبني هتبدا تشتغل طبعا همش هيغل وبالتالي يحدث له نوع من الاكتئاب ان هو لا يحب الاجتماع مع الناس من صور الاكتئاب انه لا يحب اصلا الاجتماع مع الناس زي الخجل الخجل يحب الاجتماع مع الناس ولكن يشعر بضعف مش قادر يجتمع بالخلق مش قادر انه يكلمه لكن عايز يكلمه ولا لا عايز يكلمه هو خجول مش قادر يتكلم لكن بيحب الكلام مع الناس يحب الدروس مع الناس هذا خجل لكن الاكتئاب أنه لا يتكلم مع الناس ولا يحب أن يجلس مع الناس أو ما يشوفهم كده عنديش عزبت عنهم مش عايز يعني يجلسهم فيتحول المراحط بعد ذلك إلى صورة من صور الإكتاب ويتحول المراحط إلى صمت يكبت العديد من المشاعر بعد كده أن المشاعر تنفجر وتكون كالبورجان طبعاً هناك شك أن ننقذب الوسائل أننا نراعي كل واحد من على قدر إمكانياته وعلى قدر سلوكه حتى يكون هناك العدل والانصاف والتشجيع المستقل كل واحد لو قدر من التشجيع المستقل ده يتشجع واحد وده يتشجع لوحده لان مثلا زي ما قلنا ان واحد حفظ ربع فيوم. في ما ينفعش ان انا اجي او جاي اشجعه وسال الناس كلهم اقول لهم فلان ده ممتاز فحفظ ربع فيوم. في يبقى ليه يقدر يحفظ ربع خمس دقايق ده هيعمل ايه ده ولا هننزل هتنزل ما انت مشجع اللي اللي حفظ ربع فيوم في وتقول ممتاز وجلنه خلاص يعني على السرعة الزرعة وجاب التاينة خالص لا طب والتاني اللي يقدر اللي ينجز وينتج لما يسمع ان انت بالكافر اللي جاب ربع يعني اللي خلاص قالت باية علي ربع يجيب خمس زائل ونعد لكن لو تأخذ اللي تجيب ربع لها لوحده وتمدحه وتشكر له وصنيعه تقول ده ممتاز جدا إن شاء الله مرة جاية تزور على المحبة واللي بيحفظ بسرعة على قد إنجازه برضو انتاجه ت هبصنا ده بانت كتير وده كل واحد بيت على قدر فضاضه وعلى قدر إمكانياته إذا لم نضع الوعي في طرق حتى لا تحدث هذه الكراسات الكثيرة أحيانا الوالدين يكون لهم صورة من صور التحكم الزائد في يعني رغبات أبنائهم أحيانا كل والدين يكون لهم صورة من صور التحكم الزائد في رغبات الأولاد طبعا وليه لماذا؟ لأن الأحيان الآباء لا يفرقون بين أبنائهم. يعني لا يراعون الفروق الفرقية شاف ان يخسر ان أبناء كلهم زي بعضهم هو كلهم طبعا من حيلة واحدة يبقى كل الأودات زي بعضهم لفي اختلاف بين دوت ودوت ودوت ولذلك يجب على الأباد أن ألا يفرضوا سلطاتهم ولا يعني قوتهم على أبنائهم ولكن لا لا نقول ان احنا ننطلق الحب على الغالب للأبناء ولكن نقول ان لابد من ترشيد سلوك الأبناء ترشيد سلوك الأبناء وننطلق للأبناء فرصة ان هم يعني يشعروا بذاتهم وتكون عندهم الثقة بأنفوزهم لأن عرب مراعاة الفروق الفردية تؤدي الى فقدان الثقة لما انتظرش الفروق الفردية دي اللي بيحصل انها تحس ان انا عاجز ان انا ضعيف مع تكرار شعوري بالعز والضعف افل الثقة بناسي مرة مع اثنين افل الثقة بناسي ولذلك ده يؤدي الى مسالة خطيرة جدا سوف بعد ذلك ان شاء الله مهم ان الانسان مع كثر لاحظوا وعدم يعني يؤدي الى فقدان ثقته في نفسه كان نقول ان الاداء احيانا بيكون يعني تحكم زائد على الابناء طيب هنا لو ان الابناء نفذوا رغبات الاداء ايه اللي ممكن ان نتخيله يعني مثلا الأب عايز ابنه يعمل حاجه معينه واعمل ديت اعمل ديت ولدنا مش عايز يعملها ما بيحبش يعملها بس لو هو عاملها عاملها لازم تعملها لازم تروح لازم تروح سلوك ممكن ده ممكن سلبي يعني ايه يعني آه يعمل حاجات هو مش عنها في اه مم. طيب ممكن ايه ده ممكن شخص هيتكون شخص انطوائي ماشي اتفضل دي مم. ممكن ممكن صحيح علامات صحيه ايه تجيله حالة سيئة تجيله حالة سيئة كويس يترقب خالص ممكن ان انا مو ذا شيء اكيد طعم القدر هو اللي عمال يقول له اكيد ممكن ان مابو و طبعا ده غلط يعني وصل ان ما حدش يفكر ان فرد حدش يفكر ان هو يثرب ابوه في الصوره من الصور ممكن ابوك يعملك معامله سيئه انت ترى لكن انت ترى سيئة لان انت في مرحلة لك ولك فاي حد بيدخل برؤيتك او حد بيدخل في قرارك فانت ما بتحبهوش ما بتحبوش دي ما مع ابوك ما ينفعش مع والدتك ممكن يكونوا مش متوافقين ممكن يكونوا يعني هسيب توافق التوافق بين بعضنا لكن نكره بعضنا يفهمك لبعضك يبقى ما بنحبش بعضنا لا حموك من بعضنا لكن ما نكرهش بعضنا هو ده الفرق انت ممكن تدعم من والدك ممكن تغضب من سلوك والدك، لكن تكره والدك أو تغضب من سلوك وزنك، لكن تكره وزنك لأن طارئ الكراهية هذه لا تتأتى بينك وبين والدك أبداً. ذلهم على خاص، ذلهم وضع خاص في المعامل. ولا تقول لهما أفن ولا تظهرهما، وقل لهما قولاً كريماً. واصف لهما جناح ظل من الرحمة. وصف لهما جناح ظل من الرحمة. لبقى لابد يكون في رحمة للوالدين في قلب اكتشف موجود فذان احنا ممكن نختلف مع الوالدين ممكن نسعم الوالدين لكن نكرههم لا دي ما تحصلش لان الحب ده يردني ألا يزول من بين الاباء والابناء لكن ممكن ذان وقولنا نختلف فلو كان الاباء بقى يعني ضغطوا على شيء معين ولازم لازم الابن يعمل دي يحتمل الابن يعمل دي ايه السلوك المتوقع من الابن من الابن ممكن نتبع شخصية داعية. سريع الشخصيه من دي بصراحه اللي ينفع سريع سريع مش يعني يعني يعني كل ما لا يعني ماشي ما ماشي في العدوانيه ضد الشيء ده حتى لو كان شيء يا جماعه هو دي نقطه ناقصه مش شخصيه لكن موجودة موجوده ممكن يحدث نوع من العدوانيه بينه وبين هذا المطلب الذي يطلب منه مثلاً، افرض ابوك مثلا بيقول لك انزل صايد الجامله تحت ما ليس صايد انزل صايد الجامله تحت انزل صايد الجامله تحت وبشد تعنيف قوي يعني وعامل لك احلى ايه ده كده في نفسك ممكن توصل لمرحلة انك انت ايه مش عايز تصدق ولذلك بعض الاداك بعض الابناء دوس له قول له يقول له حاضر منجي رايح السايبر يلعب له ولا حاجه ويرجع على معالي الصديق وصديق فايه اللي خلاني امصص رغم ان الصنيقاع وعباده وصلنا لجي نقطه بين في عمر ربنا انت الكسلان مش ابوك الجزائري وبس انت الكستان. بس ايه اللي خلاك تذهب شعرت من الضغط النفسي ما وما تميلش اللي بيقول لك عليك. حتى لو كان صالحه من غير راح او رحت تلعب ماتش مع الاولاد او تقف شويه مع زميلك المهم اي صوره من صور الله اللي حصل ده وارد طيب ايه تاني السلوك ممكن يحصل زياده الضغط الوسط الابن للعناد اي نعم العناد ان ممكن الابن يعاني يعني مثلا قالك اعمل كذا اعمل كذا ممكن بعض الابناء وده مخالف للسلوك الاسلامي ان هو يتبجح يتبجح يعني كل الوزن ده زبونه على ايه مخربش عارفين مخربش يعني يعني لوق يعني بتاع الشارع ولما ألفظم الشوارع وما حدش حاسس بيه ابوي يقول اعمل كذا عد كذا لا مش عامل وهم جاء يعمل صوت وانتخذ صوت لا مش عامل يتبجح طيب لما يتبجح ايه ناسية بعد كده القصة الدرية تبجر العناد. يبدأ ايه؟ يبدأ يعاني ويبدأ بعد كده اي كبيرة واي ضايرة يعتبر عليك عليها. ايه ها يعمل ولا لا مش عامل كده على طول حتى ونروح الصالون لا مش نافع بيعترض لاي نوع من الاعتراض لأنه عايز يسلك هذا الاتجاه لأنه مش عايز يقول حاضر بعد كده هو زي ما نقولوا إيه اللي جابه فلت وعايز يقدر يجنن على طول فبص تلاقي هذه الشخصيه التي تترجحه تبدأ تدخل في نوع من التمرد والعناد على كل كبيره وصغيره كل حاجه يعني كتير تفتح الشباك لا مش هافتحه من فضلك وقت التسجيل لا مش موطيه وجمع الايه هي نام لا مش نايم وهو كل موقف عليه وعايز ينام يقولوا ندخل نام يقولوا لا مش نايم طب ندخل نام على السرير يقولوا له هنام في هنا اي صوره بالصوره الكل وهو جعان واقع من الجوع يقولوا لا مش واكل وين دخل المطبخ يعاني حلاوه ياكل ايه <تصفيق> الموضوع هو عايز يعاند لاجل المعامله ده نتيجه ايه نتيجه ان هو بيشعر بصوره نفسوره الضغط طبعا في صور ثاني ممكن ان هو ما يعاندش وما وينفذ وينفذ الكلام ويعملها لكن ايه اللي في نفسه ما غيرش الشخصية ده ما الشخصية شخصيه ابنه ده بالتالي شخصيه الابن تبقى شخصيه اعتماديه او شخصيه ما فيش شخصيه عموم يعني شخصيته ضعيفه جدا هذه الشخصيه لا تستطيع تحمل المسؤوليه لا تستطيع تحمل المسؤوليه لا يستطيع, يستطيع اتخاذ قرار لانه دائما القرار هو قرار الوالد او هو قرار المعلم او هو قرار المدير او هو, هو سلطه في القرار ما قرار. وبالتالي لما يكبر ما يقدرش يأخذ قرار طب لما يتزوج حياته الزوجيه غالبا لا تكون سعيدة لأنه لا يستطيع أن يأخذ قرار في أسرته لا يستطيع وذي من صوره انك انت تبص تاني مثلا الابن يتزوج وتقوم الاب مثلا عايز يفرض سلطته على مين؟ على زوب الابن والام عايزه تدخل صوتها على مين على زوجه ابنها وتالي التدخل تدخل الاباوين في حياة الابن الجديده وبالتالي بيبدا ياخد حيره طب لازم امي ولا لازم زوجتي اعمل ايه يوم جاي انطلق وقال الدنيا وتبقى عاريه جنبي ده شيء ايه زي التدخل الذي ليس له داعي ماقول ان احنا لا نترك ابنائنا يفعلوا ما يشاءون ويجب ان نوجه الابناء الى الخير اللون ده نعوذ على الحوار والمناقشه اذا لابد من سوره من صوره التدريب على الحوار لابد ان ياخذ الانسان ثقه في نفسه كيف نربي هل يدي ثقه لدى ابنائه لابد ان نربي الابناء ان هو يكون واثق في وان انت صادق فيه لماذا لا نثق فيه اناذا لماذا لا في ابنك لماذا لا نثق فيه المراهقين يبقى مثلا في مسجد في سن المراهقه لماذا لا نثق فيه احنا عموما نثق فيه لكن لماذا عموم الناس لا تكون بهؤلاء لماذا وطبعا عدم الثقه ديت بتتجلى أشياء اشياء كثيره تحصل مثلا الاب مع ابنائه الأب مع ابنائه عايزين يشتروا حاجه مين ينزل يشتري الاب أو او الام تتحمل المشوار وتنزل تشتري طب والبنت مثلا اللي يقعد في البيت ما يروح يشتري مع ما هذا يروح لم يتعرض لمطالب ان احنا نربي الاعتماد على النفس والثقه بالنفس وتحول المسؤوليه في ابنائنا تدريجيا إحنا في مرحله لما نوصل نحاق المراهقه لابد ان هذا الابن يتحرك لانه لابد ان يكون له كيان خاص بنفسه وله ارائه الخاصه بنفسه كما ذكرنا ان شخصيه ابنك ليست فيها شخصيتك نحن لا نريد ان نوجد شخصيات مكرره من شخصيتك ولكن نريد أن نوجد شخصيات جديدة نحن ندعم محاملة المرة السابقة نحن ندعم شخصية الأبنائك ولا نحدث نسخ من شخصياتنا فيه أبنائك لأنك تعملش نوزخة من شخصيتك في إبنك أو أنك مضربين لا، نحن ندعم لأنه هو عنده شخصية ولكن صغيرة أنت متقوين أي واحد من الشباب عنده شخصية بذلة صغيرة البذلة هذه تحتاج إلى ما؟ إلى رعاية وإلى إدايا دور المرابي إن هو يرعى هذه البذل يعني الخير لو ما حطتنهاش مية وحطت لها بعض السماد حتى تقوى وفي الريح تخلالك منها ولما تجبر شوية تقلمها ومش عارف دا ما يحصل ايه تعملنها ايه هل بعلم المتابعة, المتابعة ممكن الشجرة صوت السماد لا طبعا ولكن لو أنت تابعتها إيه اللي ممكن يحدث؟ محصول عظيم وصمر كبيرا يباحنا أوجدنا شجرة جديدة أوجدنا شجرة جديدة هكذا نقول يجب علينا أن نوجد الشخصيات الجديدة. فالأب لا بد أن يترك الفرصة لأبناء. لا تتكون عندنا شخصيات اعتماديا. وهذا يتكون منذ الصغر. تقول أنت صغير لنسي كلهم؟ ممكن أنت تلبس الحذاء بتاعك. ولكن إحنا مستعدين. نغسل الحذاء ليسه. طب تعال ببسولك. مشينا مشينا جالس. تعالى ببسولك. لأن أنت بتسول بسرعة. تودين أن تبرز الحذاء بسرعة وخلاص. استحميت هاي تفاحة خميس. خلاص خميس. دي يتعودش ان هو يلبس الحذاء ويمشي على خطوتين 2 3 دقيقه يلبس الحذاء في الشمال والشمال في اليمين مش مشكله يلبس متلخبطه وقع والكعب لكن بعد كده هتعرف ان دي يمين شمال مش كده وعمال ده ما يعرفش الحذاء ويخليك تعمله اي حاجه في عشان بعد كده نعلمه ازاي ويتعود ازاي ازاي حلو هذه الاشياء بسيطه جدا ربط حذاء مثلا ده ممكن بعد على تحمل لدرجه إن لما تكبر ممكن تحل مشكله وممكن تعمل مشكله يعني ممكن تعقدها وممكن تحلها ممكن تعقدها وممكن تحلها ازاي ممكن تعقدها ممكن واحد يوجيه لك بفكره كبيره او ضخمة وانت الفكره دي مش عاجباك وعايز تحرقها بسهوله خالص ممكن تحرقها تاخد بالك اقول لك يا عم الفكره دي جربناها قد كده وما نفعتش الفكره دي غيرك قد كده جربها وكل مره كانت تفشل ده عمله قبل بنتك بتاع عشرين مره ولا مرة نجحت الافكار ديت تعمل ايه في فكرتك هتقويها ولا تضيعها هتضيعها فانت عندك اسلوب ممكن تنموا فيه الفكره طب خليها نناقشها بعدين بعد شهر ولا نهايه بس خد بالك مش كل حاجه نوحيها يبقى لازم لا في حاجات بنوحيها عشان دلش وقتها هنفكر فيها بعدين هنفكر فيها بعدين اول ان احنا مفيش وقت اني ترتب فيها دلوقتي فبنحلها ناجلها خليها الاسبوع الجاي خليها الشهر الجاي خليها كمان 10 أيام مش مشكله لكن في أشياء اتعدت ميعادها فبقول خلاص خليها تمام أسبوعين ثلاثة من اي شي وكمان الاسبوعين التلاته ناش من حته ااجلها كمان أسبوعين ثلاثة كثره التاجيل ده بيوديك فين بيموت الموت لك انت بتفكر في الرباط بس او ربطه ممكن تتعود زي تعمل مشاكل وتعقدها وازاي تحل مشاكل سهله جدا والامور يسيره في حياتك اذا نحن نريد أن نعود على تحمل المسؤوليات ما شخصية شخصيه شخصيه ضعيفه ما عندها ثقه بنفسها كل زي اخ بقى كبير بقى سنه وعام ولسه وندله ما كامل ايديه بتعدي الشارع طب وبعدين ده دل إيه الشارع تعديها على باب وفي بتقف قدام الجامعة. الجامعه فالنتيجه ايه خلاص هو بقى ليس له شخصيه ما ادوش صفه في وهم كمان مش فيه ليس عندهم صفة فيه حاسين ان هو ممكن ما اعرفش اعمل شغله لازم ممكن ما اعرفش ارجع ممكن يدوب يا يدوب. طالب اعداديه ولا طالب ثانوي ممكن يذوب ما طب ما انت في المدرسه وقوف الاداء والامتحانات انا ما بجاوبوش موضوع الامهات ما معنى وقوف الامهات امام مدارس الاعداديه والثانويه اثناء امتحانات شهر الابتدائي دي مش ماشي عشان الولد ما ولا ما ولا يعرف وحاجات كتير ويلا ياخذوه لكن واحد في عدنية واحد في ثانوي ما معنى يطرق وليده على باب المدرسه تنتظر خروجه مدرسه ليه طبعا تفتكر ايه لما بشوف أم وفر على باب المدرسه بيفرح ايه والله يزهقك تخيل نفسك كده لما كنت في ثالث اعدادي على باب وانت طالع وشفتها جزاك الله خيرا خيرا خير جيه ولا انت تعايشت بدرا منها ولما تقابلها ما عليها وايه اللي جابك وأنا شروح وأنا انا عايز اروح ولا انا فين ده قالك تعالى يا حاجه ما تكون قدام يوم بقى, بقى انا هو مش مفصول بزيرتها يعني زيرتها ما صرتهوش ابدا قدام وهو ايه ليش حتى بعد كده ممكن عليه واحد تاني في المدرسه ماما شايفه النهارده ولا ايه؟ هي مطروح لوحدك ولا حد جاي وكل شويه تقصي عليه المنظر دوت دوت بيفقدوا الثقه بنفسه نفسهم معاني المعاني خطيره جدا لابد نعمل يعني رائعه طب رائعه يعني السيد ابنائه يروحوا كده هو كمان لا اول مره نعوزه سكه ازاي نور المواصلات يركب ايه لو ما لقىش يركب ازاي ايه المواصل ده تبع ازاي ولذلك يبقى لابد ان تعود ابنائك وما تربيهم على هذا ايه مثلا تقبيهم في المسجد في النزل طلع اوله احنا مازن رايحين رحله ابويا قولنا يابني نروح المحطه هنا وطلعلي 20 تذكار روح يقع يروح على شباك التذاكر قولك ازاي قول له نروح على المحطه نتصرف هاي زي الناس بتاخد تذاكر يقع عندهم هاي روح يقع على الشباك ده وعالشباك ده وتوجبلك تذاكر غلط قول له روح رجعها هاي التذاكر زينا مش مشكله اذا هو تعود لنقوم بجيب كذا رايح مثلا عمل افطار لكن مجموعه من الشباب له انت تروح اشتري طماطم وانت اشتري جيب لو انت تشتري معوش ايه وانت اشتري ايه لكن مجموعه من فلان يربخه يبقى انت قصيت العقل على الشرطيه كل واحد فاهم دور يشعر بيه يشعر بمسؤوليه حتى لو كانت المهمه اللي بيكون بيها مهمه صغيره جدا لو اشترى خضار او اشترى طماطم او كذا لكن يتعود يروح لكن إنت لو انت خليته قاعد وبعده تاخر جيب يروح اشتي بعد أخي يقول ليه؟ ثالث نحسن أخي الصغار الخم طب المشكله ان هو يروح وننصحه ونقول خلي بالك نحسن البايعين دول ممكن يعملوا معك كذا وكذا وكذا ويبدوا يروح يبقوا عارف عنده فكرة عنده خلفية ان البايع ده ممكن يضحك عليه ممكن يحط له حاجات صغيرة ممكن يحط له حاجات خربانه ممكن ياخد منه فلوس ألزل ممكن يخدمه في المثال عرف السلبيات اللي ممكن تكون معرفة هيعين هل ما يوحيش سيدي؟ نايم ولا يوقف ما خلي باله؟ هل يوقف باله؟ في شيء ولا أه؟ انت فيه أضغطي معلومة جديدة حتى يتقدم في حياته إذا لابد أن يتضرب الأبناء على هذه الممارسة ان هو يبقاله شخصية حتى يضغط ناسه ويتآدم بعد ذلك في حياته طبعاً بالنسبة لتحمل المسؤولية مسألة مهمة وتحمل المسؤولية من الشباب على عدة أصعب. إزاي الابن أو الشاب يبدأ على الاستقلالية في حياته أو نبدأ نعوده على الاستقلالية. فضحك إحنا زيني كنا يبعدون الاستقلالية. الاستقلالية يعني يقدر يأخذ قرار لوحده، يقدر يروح مشوار لوحده، يقدر ينتج عمل لوحده. لماذا؟ حتى يكبر. ويكون عنده خدرة على الانتهاء والإبداع والإصطراع والتقدم بدون ما يستمد على حد بدون ما يكون منتظر حد سعر أقدر انتظر له الذي نقوله وترشبه من الطريق وتتركه يندفع فمن الوسائل التي تحمل الأبناء المسؤولية الجوانب أول شيء المناقشة والحوار إنه ذات تحبيلك مبينو حوار ومناقشة في تحمل المسؤولية إزاي؟ نجدتها تكلموا عن ضرورة تحمل المسؤولية وأهمية أحمر المسؤولية تضرب أمثلة أن الصحابة كانوا يتحملون المسؤولية يعني يتحمل المسؤولية تضربوا ماذا النساء مثلا فيها صوت الخندق حفروا الخندق وكلهم كانوا يحفروا ما حدش كان متخلف ليه لأنه كل كان يشعر بخطور الدخول الأعلوة على أرض المسلمين ولذلك ليه النهار كانوا يحفرون الخندق انتقوا حفر الخندق كانت الحراوسة المشددة على حدود الخندق خندق تطويق تخيل كده ان الحراسه رايحة جاية رايحة يعني كنت خمسة عشرة متر وواحد رايح يمين كده هو. على طول الخط على حدود مثلا حوالي 6 كيلو 6 كيلو او 10 كيلو رايح رايح مش 10 كيلو كلهم لا ده واحد بينشي 10 متر ويرجع 10 متر ويرجع طول النيل ده واحد ليه؟ لانه خايف واحد من كده هو في ده يشعر إذا نبود ان تشعر الشباب بأنه لا بد أن يتحمل مسؤولية، لا أن يتحمل نشر هذا الدين، الناس الفصل دول كلهم، ربنا عز وجل، مين ما الذي الصلاة؟ ما الذي سيقول لهم إن هذا السب وهذا الشت محرام؟ ما الذي يقول لهم إن هذه حرام؟ ما الذي يقول هذه حرام؟ ما الذي إلى أنت عجل الأبناء وعلم شبابنا أنه لابد أن يكون له دور في هذه الأماكن هو في فصله إيه دوره في جامعته إيه دوره في محل عمله إيه دوره المسلم أين مكان له أبدا دورك إيه مسؤوليتك إيه تغييرك إيه لابد أن أنت تكون رجل فعال منتج ما تكونش شخصية يعني مشارك مش شخصية محمولة على الأعناق لا نقول لابد أن أنت تكون رجل فعال أنت المسلم أنت نبي تبدأ الحوار الأنحو مهم جدا في تقصير هذه القضية قضية الاستقلال وتحمل المسؤولية أيضاً لابد كذلك من المشاركة المسارية هذا مما نعلمه لأبنائنا في سن المبكرة المشاركة المسارية المشاركة المسارية إن الإبن نفسه بيشارك الأسرة في بعض الأهمها وبعض القرارات انت راجل تيبقى عنها في 18 سنة مثلاً بس أحنا عايزين نقدم لخوف الصغاية اللي داخل المدرسة مين يروح يقدم؟ الريق. والدتك ولا أنت؟ المفترض ان احنا نقول لك خذي الورقة بتاعفوك روح قدمه وانت لده تتحمل مصرية تروح صورة الطابور بتاع التأجين وانت جاي تقدم الورق وكله من الطابور تنتفحك كل من الطابور وانت جاي تقدم الورقة وتنجل هذه المهمة انت مثلا رايح تأجلت في الكامعة لازل موضك يروح معك ولا انت رأت ان الاستمارة تأخذها وسروح تأجمها انت روح تعملها بهذه الطريقة كما مثلا ان احنا اجلنا اجمع تريفون جديد مين يروح ي انا ولا انت ولا الابن الابن قوله خذ الفلوس ديت روح تعاقد مع الشركه وعملنا تليفون جديد عايزين يشتري خط بايت جديد ان روح تعاقد واشتري خط وهذا ارقامه كويسه وتقول له اذا صح قول له عايزين ارقام كذا او كذا او كذا لما تديله فكره وتخليه هو اللي يروح يعمل التعاقد بايديه ويرجع عليك افرض مثلا انت عايز تكشف لخوف في المستشفى او حاجه هو اللي يروح يعمل العلاج الطبي او المراجعه الطبية انت عايز تشترك في خط الضريبه الجديد ابعد الابن خده روح الشركه الهولانيه في حته هولانيه اشترك هو روح هناك على الورق المصلوب ايه والاستمارات ايه ويعمل ايه خد بالك انت بتديله خبره انت تكسب ابنك خبره انت تكسب المراه خبره في حياتك. حتى حياته حتى يستطيع ان يستقل ويكون عنده القدره على فعل اي شيء من هذه الاشياء حتى التصور. لو انت مثلا مسافر ولا انت مش فاضي له ابنك يتصرف شويه يشتري كذا وكذا وكذا وكذا قائمة أشياء ينزل يشتريها يتعود ينزل يشتري ويفاصل ويشيل ويرضي هذه الأشياء مهمة حتى إذا تكملت عنده هذه الملكات ثم كمل أصله بعد ذلك يستطيع أن يأخذ القرار في بناء هذه الأصل أيضا لابد له من المشاركة الاجتماعية المشاركة الاجتماعية تتجلى أولا في دعوته لزملائه في ناحيته المكان اللي هو فيه لابد إن هم يمارس الدعوة الله عز وجل فيه معود ابنائنا ان انت لازم يبقالك دور لازم يبقالك اثر لازم نحس بوجودك انت موجود في الفصل ايه دورك ايه اثرك انت زبيده ترى ولا إنت تختلف عنهم تختلف عنهم ايه ان انت عاصي طريق ارضهم ان انت قلبك انار قلبك استضاء بدون الله تبارك وتعالى ايه أخره؟ إيه ايه في من حولك لابد ان يبقال في فصلك انك انت تدعو هؤلاء للصلاه والطاعه للعباده لا بد انه في المكان اللي انت فيه بيتك في جامعتك في محيلك كل مكان انت موجود فيه يبقى واجب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى الابن يفكر ازاي قالوا الى الله هل ابعث الجوبان للناس الى دار المسجد هل مثلا ابعث لهم هل بعدهم شري هل ابعث كتاب هل كلمهم ماذا افعل يبدأ يفكر في واجب الدعوه هذه مشاركه اجتماعيه لو أن لو قام يفكرون في هذه المشاركه في سن مبكره لما يكبروا يكون عندهم الخبرة على اختلاس المجتمع ودعوة المجتمع إلى ضاعذ الله تبارك وتعالى. كذلك المشاركة في نشاطات المسجد لا يمنع الأبناء من في نشاطات المسجد. إذا كان في نت القرآن أو في مجالس علمية أو كان في رحلات أو كان في أنشطة رفيعية، المقصود أن نسعى بأبنائنا إلى المشاركة في هذه الأشياء داخل بيوت الله تبارك وتعالى. ايضا من المشاركات الاجتماعية التي ينبغي ان يتربى ويتعول عليها اثناء الزيارات المسرينة يعني مثلا نقول لكم ان احنا النهاردة انزول مثلا الخال رفض لنا بقى الزيارة وشوف ما احنا نشتركين ونقول ايه معانا واتصل بيهم ونقول لهم ان احنا جاين لكم تدينو وقال خليه هو يردل الزيارة ثم نذهب به الى الخال او العم او كذا نأجل الزيارة ونعمل معامل راضي ان هو ده راضي مش طفل صغير مدان يعني يحبن كذلك ارتباطه ببعض الأعمال ولو كانت يسير من المفضل أن يفضل المرافق ببعض الأعمال هذه الأشياء تكسبه خبره؟ طبعا هذه الأعمال ممكن بضيع وقت لكن هي عندما يسير هي من العمل يكون من حتى لو كان عمل ده صغير بحيث إنه هو يتعود إنه يكون شخصية ممتجة شخصية طاعنة فلابد أن يشعر أن المال تحصله فيه صورة ان ده بيجي بسهوله انت متعود ان انت مثلا عايز نظاره تقول لبوك عايز نظاره يدفع لك الفلوس هي النظاره عايز خذاه خذاه دي عايز ساعة خذاه الساعه عايز قميص خذاه طب مش ده كل حاجة عايز ده يقول لك بقى. لا لا خد بالك الاب ليس بئر حقول الاب ليس بئر البترول ده تستوعب ان ابوك مش قاعد على بنك ابوك ما بيطبعش الفلوس الفلوس دي ما بتطبعش خيالك لا يطبع الاموال ولذلك نود أن تستشعر الصعوبة التي تحصلها ديال أموال ولذلك ينبغي عليك أن تشارك في بعض المهام العمل تعمل أي عمل في الصيف تشتغل طبي هنا تعمل مشروع صغير على أيدك جيتا شوي في شوكة توبين على أيه في الجامعة أي عمل يشترى ضرورة في شوقيهم أي حالة بس المهم إنك أنت الشخصي هو متاجر مش عيد قل هو عيب إذا كنت تجيب أي حالة وفيرة وتاجر فيها أنت نانا تاجر صغير لكن بعد كده هوز أختي لين أنت أفكر ما إذا ممكن تفض قد يتين شوكي كلها وإحتكال حسنة صاحبة الحديث فالإحتكال يبقى تين شوكي فاعص معك والإحتكال حرام طبعا فهذا الإنسان تاجر صغير يتعاود إنها تاجر صغير عمل مشروع صغير طب بانك لما الأبناء يفكرون فكر في مشروع اعمل أي حاج فكر كما تفكر في إنتاج مشروع صغير لا شك إن هذا شيء إيجابي ليه ما كنت ما فكرتش حاجه خالص فبدات تفكر في مشروع صغير كل ما كبر سنك هفكر في مشروع اكبر وأكبر وأكبر واكبر, وأكبر. لغايه لما انت شاب كده هو عندك 17 18 سنه وبتعمل مشاريع النهاردة مش مركز جداً جدا ليه؟ لانك جيت بدات في سن تفكر في مشاريع صغيره مشاريع صغيره انت ممكن تعمل أي حاجة تجيب شطرطول وتبيعهم قدام بيتك وقال شوية شوية تبدأ تجي إزاز بعض الكبيرة وتوزع في أساس صغيرة بقيت موالفة عطول صغيرة وبعدين تبدأ تدي للناس المحيطين بالمذنب وبعدين تبدأ توزع على المساجد المحيطة وبعدين بغاية ما تبقى رجل منه تاجع عطول قد الدنيا استراضه تصديره وبدأ بإزاز الريح مش كده؟ إزاز هي حاجة بسيطة جدا لا تحقق من المعروف جاي إزاز الريح هي حاجة بسيطة أو حاجة ملاش معنى أو حاجة ملاش قيمة. لا رغم من العمل بسيط، مخدش من نكوات، مخدش من جهد، لكن أصمع ولا مزمع أعطى صبر، وأعلم صبر. أن يدرمك على التفكير والإفداع كيف تحصل على المال من طريق الحلال؟ مش إذا لا تحصل على المال من طريق حرام، ما هو أصل حرام سهل جدا وميسون وواسع ولا حول ولا قوة زينا بالله. لكن اللي أصبح صعب هو الحلال فالتزايد كسب مكسب حلال، كيف كيف تكون شخصية منتجة، هذا هو الأمر فالكارك تعود على الانتاج منذ صغر لا شك ان هذا شيء عظيم كذلك من مهام المربي ان يشعر المربي بأهمية ما يقوم به المهمة انت كمربي انك تشعر ابنائك ان ما يقومون به عظيم أهمية اي حاجة المربي بيعملها مهمة ومش مهمة؟ هالمهمة ومش مهمة؟ مهمة انت كمربي تشعر هذا المراهق بان اللي بيعمله ده مهم وان له قيمه وله معنى وكمان هنحاسبك عليه خبالك بالك عليه يعني التقصير هنتحاسب والإحسان الحساب برضه هنتحاسب يبقى المرابي يؤسس هذا المعنى ان كل عمل بيعمله المراهق له قيمه وكذلك ان اي عمل بيقوم بيه المراهق سيتعرض للحساب اما المكافاه والمجازاه أو هو يُعاحت على تقصيره وعلى عدم بإتمامه لهذا الأمر يعني ضروري تحمل مسؤولية عمله أنت تتكامل عمل تتحمل مسؤولية المسؤولية المشروع. أنا عملت لما ليش مش هدين نسمع من ليش دعوة عملت تتحمل مسؤولية واحد أخطأ يتحمل مسؤولية ولا أك أي أمسان يخطئ لابد أنه يتحمل مسؤولية خطأه هذا ما يبدغي أن نتضرب عليه أنت مثلا أخطأ في كعمل وقعت عليك رقوبة تتظارم ولا هنصدر ريال الركوبة؟ هنالتعم ايه؟ تظلم اصدر بالركوبة؟ هنالتعم ايه؟ هنالتعم اصدر بالركوبة ايه؟ انت اصدقت فأي اصدقت طرر ريال التي شيء مهم جداً النورفرس دائما قبل المراهد بكل عمل يقوم به ايه انت اشتغلت بتاع عطول؟ او بتاع تين او بتاع ذرة او بتاع اي حاجة. ليه؟ اتباع انت تريد ان تحصل على رزق حلال حتى يرضى عنك ربك سبحانه وتعالى اذا كل عمل انت تعمله في هدف قوم جدا وهو ابتغاء مرضاه الله سبحانه وتعالى من وراء هذا العمل حتى يكون الانسان قلبه مرتبط بربه سبحانه وتعالى كثيرا ما نرى ان الآباء لا يحسنون التعامل مع ابنائهم أو بذر الثقه في قلوب الابناء أحيانا. احيانا بعض الاذا ينجح في هذا وبعض لا ينجح فنحن نعذر الذين لم ينجحوا في هذا ولكن نقول ان هناك بعض الاسئله او بعض النقاط الهامه يجب علينا كمربين وكاباء أن نعرفها وكوننا فعلا بنناقشها مع ابنائنا يبقى احنا كده هنغرس الثقه فيهم احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي عايزين نغرس الثقه في اولادنا عايزين نخليهم يبقى عندهم ثقه في نفسهم احنا عايزين حاجتين اول حاجه ان المراهق عنده ثقه في نفسه تاني حاجه ان انا واثق في المراهق واثق في المراهق يعني ابقى متاكد انه هينجح واضح ابقى متاكد ان المراهق ده هينجح مفيش تاني ابقى مطمئن خلي واحدين حاجه ده. هو بقى عايزه عنده ثقه في نفسه مش عايزه عنده تردد مش عايزه عنده خوف مش عايزه عنده خجل لا عنده شعور بانه ينجح و انه سينجح وأيضاً نقول إن بعض النقاط داخل الوثنة. هل أنت مثلا تجنب من تربي التكاليف الصعبة؟ تبرح. هل أنت تجنب من تربي التكاليف الصعبة؟ يعني الشخص أنت تربي تتميّز. هل أنت بتجنبه التكاليف الصعبة؟ ما بتوروي بحال صعبة. آه. ما بتوروي بحال صعبة. يعني يعني تأمر بما هو متاح، بما هو مستطاع. لو كنت كده تبقى انت وربنا ناجحين ده تمام كده لابد ان تبقى اللي قدامك وتعرف معايا ايه على قدك ما تزودوش حاجه اكبر من حجمه لو كما ذكرنا لو ان واحد قدرته ان هو يشيل 5 كيلو لو انت شايفته عشرين 20 كيلو يبقى انت كده ظلمته ولا اديته حقه اديته ما هو لي ما هو عشان ما يشيل على مش هو عشان ما يشيل على فالمرب الناجح لابد أن ينكلِّف بما هو مستطاع ولد هو ده الشرع الشرع يقول لا تكليف إلا بمسطاع لا تكليف إلا بمستطاع الله عز يقول لا ينكلف الله نفسا إلا.. الله عز وجل يقول لا ينكلف الله نفسا إلا ما آديها والقواعد الثقية تقول لا تكليف إلا بمستطاع لذا لم يمكن إذنه قلق الوحيد إلا بحاجة يستخدم сценه ولهذا المرب الناجح لابد أن ينكلف أبنائه بما يستطيع القيام به كذلك هنحرص على مدح أبنائك أمام الآخرين احرص على مدح أبنائك أمام الآخرين مدح أبنائك أمام الآخرين يعني لما يعني الحاجة وليسة تقول له ما شاء الله تبارك الله كده كمان أحسنت ماذا تصمت كده؟ دي اللي بتتفع معنواتهم لا معنواتهم لا كده لكن لكي ممكن تقول له أخيرا نجحت كل مرة كل مرة كده أخيرا نجحت دي ولا حروة ليه <تصفيق> <تصفيق> دي صحيح نجح انه نجح هده تشجعه الاصول انك الوصول. الاصول لكن العبارة انت تشجعه بيه دي تشجع لازم انت متشجعش تحمس يعني يوم ما عمل حاجة جيدة انت بتحبيره واخيرا نجحت اخيرا اعديك لا ده انت ايه قول الحمد لله انك نجحت مبروك ان انت نجحت تبارك الله ما شاء الله اي حاجة من الالخاب اللي هي جيدة تجند كذلك توبيح التنام امام الاخرين بصفة القصر تجعل توبيخ الأبناء أمام الآخرين بصفة خاصة. يعني لما يدخل ابنك مثلا البيت وعنده جيوف، داخل السنة مثلا على العم ولا خال ولا أصدقاء، زكى على فرانز زكى على فلان يقولوا كمان لك عين تقول حاجة. ده لسه عامل كذا وكذا وكذا وكذا طوليني فضح الواد قدام الجيوف. ينحل هذا صح؟ اللي يقول حاج دا هو دا حاجة ده ود لسه معنى صوب عمه في الوقت ما صلا حج فرانز يقول الواد الصوت شوي عربي. يبقى هو كله صلا حواله. هل يصلح أن نربح أبناء؟ لا، لا نربح الأبناء، نحن نقول أن المرحلة المرغب هذه مرحلة متضرب ومرحلة فيها الكعالات ثم كان الأبناء في هذه المرحلة، فنظر منهم مواقف، لا يقصدون هذه المواقف يعني أحياني علي صوت، وما ما يصوتش الصوت، هو الصوت صديقي وعلى ما راح أحياني ينفع عليهم يشوي، هو ما يصوتش ولكن هي حركات لا إيراضية بتكون في المرحلة دي في المرحلة النج والنمو النهو فالمرارض لا يتعامل إساج الاجب أكثر تنظر إلى كل حركات المرارض أنها سوء أدب لا خذها على محمد جاني لا هو لا يرقصوا بهذا لها محمد جاني عنديها عليه لكن ما تمسك المرارض وقد بدأت تشرحه وتقطاعه حجة قدام الضيوف قدام الزائلين لابد بد أن تعطي الفرصة للأبناء في اتخاذ القرار لابد بد أن تعطي الفرصة للأبناء في اتخاذ القرار وقد ناجح ابناء من ايه؟ بنيس الثقه في الابناء عايزين ابناء عندهم ثقه في نفسهم عشان يوصلوا للمرحله ديت لازم ان انا اعطيه الفرصه لاتخاذ القرار يعني ممكن احنا عايزين عايزين نتغدى النهاردة اي افضل مثال عايزين نتغدى هاش ايه احنا جينا من البيت غدا ده ونسمع ده, ونسمع ده, ونسمع ده, ونسمع ده. نخلي واحد يشيلها اووفر حاجة, حاجة يروح او البيت ممكن الام أو الأب. افضل القرار ما تقولش هو ده قرار ده حاجة هيفة كونك إلا تاخد الفرصة لإصدار مثل هذا القرار البسيط يدرجك على اتخاذ قرارك ده لكن إلا تعملش إنه قرار وهو صغير مش عارف أفضل قراره هو كبير. يجي بلوه ها هتنسحل ولا إيه لا عارف يقول هنسحل ولا عارف أقول إيه يبدأ ساكن لايما إيه تنسحل هيا ايه فنقوله الذي لم يتعاون على إصدار القرارك ده يفتضل كذلك لإصدار الطرار في كبه لا بد أن نعلم أبناء المهارات زي السباحة والرياضة والجري والحاجات دي كلها العمي رضي وثن الشباب يحتاج إلى مثل هذا عنده طاقة أي تفرض هذه الطاقة؟ لو لم توجه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ممكن تفرض في الحرام والأعلم منك إذن نودي الأبناء إلى الرياضات وإلى السباحة وإلى الأنشطة الجيدة وإلى الأنشطة المسجد وإلى الرفقة الصالحة بحيث هو يستسرج الطاقة التي عنده أماما ولا ينحمك بعيدا عنها لدينا لابد قلت أن تشعر من تربيه بصداقتك له. أنت من تربيه أنت, أنت, أنت هو الضطاق الضطاق هو احترمك ويقدرك لكن في بينك وبينه لباس صداقة يعني ممكن ليه يقولك سره ما انتش خايف يعني أنت لماذا ترشي سنك لدوك؟ لأن أنت عارف يقولك تن تأليه الأدب ده انت مش تربي انت الكلام ده كله عرفته فين؟ وان جاي مبخدلك وخلاص قفل الملف وهو على كده مش كده لكن لما تيجي تقول لصديقك ده عملت وخليت وقطعت السمكه وبينها هقول لك وبعدين حد يعمل مصطوره وبيشيل عني مش كده اصدقائك يسمع ثم بعد ذلك ينقسم الصديق الأصدقاء صديق الطيب الصالح يعمل كده حرام يا أخي راوي بين دي سييخده انت بصصت ينفع برضه تمشي معاه وتعكسه ينفع ويبدا يجنبك ويبدا يوجهك الصديق التعبان المنحرف يبدا يقولك لا ده انت مارقش الكالوجي الجديد اللازم في معاصيه البنات ده فيه مش عارف ايه وفيه وابدا يقوله اذا انت لابد تكون معمل تربيه كصديق في خط واصل في خط نافع بينك وبينه لابد ان تخطط الابنات بحب الكلمات الى نفوسهم خاطر الابنات بحب الكلمات الى نفوسهم يعني شوف ايه الكلمات اللي هو بيحبها إني ذاك اللي هو بيحبه تنجيبه أخبرك؟ يعني ما تجيش تقول له تعال يا فاشل تعال يا تعال يا خاير مش كده؟ ليه راك في رفاض الجميلة ها ليه راك حلوة؟ طب تحب ليه إيه؟ بإسمك إيه تاني؟ بطنيك يقولك إسمك يقولك كونياتك إيه تاني؟ أنا نسمع، بلطب يعني إيه هل تكون ولا دلع؟ لا، لا يعني سديك ماشي؟ ايه ها؟ يعني الحب اللي ايه؟ احب الاسمائلي حاجة عالك؟ بدلعك؟ بدلعك مثلا؟ ده الهدل تدلعك يا ايه يعني أحب أسمع بس مفيش مالك على ذلك انا مفيش مالك انت فلعك ابنك بس تدلعوا؟ تدلعوا يا توني ويا ولا لا لأن معكم الناس بداية تديروا كونيا يا أبو دوري، صغيرة، يا حاصر، يا أمو كذة، كذا، أمو كذا، بتجيبوا يعني كنا بتكبروا بتخليه، ان هو راجل، مش نستطيع في صغير. فمنون خاطر الأبناء بأحب الكلمات إلى نفسهم. وكذلك درب أبنائك على إبناء الرأي ودرب على إبناء دلوقتي والله ده ضابط يبقى في تدريب يعني نور ايه رايك يعني مثلا حضرنا محاضرة مع بعضنا مع بعضنا ايه رايك في المحاضره بتاعه النهارده ناخد رايك ناخد رايك ايه رايك في الخطه يعني مش بننقض الشيخ ده جه ابنك ايه رايك الكلام كان مستواه المستوى. المستوى كان الموضوع محتاج كلام أكثر من كلا ولا ولا ايه انا على إيه رأيك في رأيك في في شاف كذا لو ايه في التابلو دوت ايه رايك رسمت رسمه معينه ايه رايك في الرسمه دي ايه نفس بس ثوب جديد راس ثوب ده عودوا ان هو يبدي رأيه في أي شيء جيب له نظاره رايك في النظاره الجديده دي مش كده يبقى انت بقى هو يبدي حتى لو في دي انت يبدي رأيه حتى لو كانت لأن بعد على الدخل. كذلك شيء ممكن ده ليه ومشتهي. بنقول لماذا لا نعلم ان انا الاسعافات الاوليه مثلا يعني الاسعافات الاوليه احنا معلش يعني واحد بيلاعب كوره مش ممكن واحد يقع 2 3 4 عارفين لما واحد رجله تتكسر يتشال ازاي مش هقول بس هقول بس واحد ايده اتكسرت اي شيء تراه معك؟ لا ده ممكن تشيله يبقى ليه مضاعفات اذا لو انا عودت الابناء ان في طريقه معينه تعافات الأولية لو واحد رجله اتكسر اشيله ازاي واحد مينه بالكسر اشيله ازاي واحد دي كان هيغرق في البحر وطلعه أطلع بايه افضل ازاي واحد فوق عليه ودني افوقه ازاي واحد خلص في حاجه ويرجع طب لا افوقه ازاي حاجات جدا واحد في ايديه هسيبه خالص ولا تعمل زمان بقى كانوا روحته اشد طبعا مشيره الاسعافات الاوليه واما وخد في قاعده ايه ده تحمل المسؤوليه تعوضوا لو حصل اي مشكله مش هلاقوا مكتوف الأيدي مش هما مكتوفين الايدي والا بعد ذلك لو لم يتعود على الانقاذ فلكن لما يشوف فيه بيت مولع جنبه هيلاقوا فيه مصطفى خارج ليه مش وهو لا يهم بان هو يجيب مثلا جردل ذنوب من الماء يرش ولا شطره بيرش مش عايز يتحرك لكن لو اتعود ان لو في حريق يتغير طبع طب الحريق كهبائي زي الطفا الحريق اللي في البيوت زي الطفا طب الحريق البترولي زي الطفا لو تأخذ فكرة نصيطة زي الطفا إيه لأن في حاجات لو حصيت عليها مية ولا أكثر, أكثر. تخاني عنك مثلا حريق ناتج عن ناس كهبائي وضيع عشر المية كل اللي لقاتين هكهربوا كل المية اللي قتد لو حد يروف عليها الكهر وهيموت لأنش هاي حاجة هروش عليها مية اشتلاك فنقول نحن نعادل أبناء من السعبات الأولية المثال البدائية حتى يكون شخصية إيجابية طبعاً. نحن ندربه أن يكون شخصية إيجابية شخصية منتجة كذلك من المفيد جدا أن نجيب على جميع السئلة أبنائك جميع السئلة اللي فقالها طالما الإجابة مخاحة عندي جاوه عليها. ما تخش لديه أكبر من سنة طالما سأل السؤال جاوه خلاص توصل جاوه ما تقول لي فقاله أكبر من سنة بس أنت جاوه الإجابة الاتناس سنة ما هو أي سؤال؟ ممكن تكون وعيد اتجابات في إجابة في المجلدات يعني مثلاً ابن القيم رحمه الله لما سئل عن الشاب يُفلك ثم يعود إلى الضم أهل كتاب السوداء والدواء حاجة تخرج منتين سقطة لإجابة السؤال طب لما شاب يسالك يسألك أنا بنقع في الضم ويعُد إليه ضغف تكلمه في, في كتاب ساعتين ولا تقول له جمله مفيدة أو بعض الجمل اللي تفيده إجابة مفيدة فأنا بنقول لك إن أي سؤال له إجابة ولكن الإجابة تناسب مع عطلية السائل فأي سؤال ابنك أو مراهنك أو المنطر الربية ضحه جاوب له على هذا السؤال فأرأى أنت دار في الإجابة ولكن وصلها لجسلوب المناسب الذي يتناسب مع عقله ومع معلوماته السابقة لما كذلك <تصفيق> أنت أعود المنطر الربية على أن يقول لا طبعا الكمة دي مرة لفعلها لفعلها وعملت مشكلة كبيرة وليخضاع المسجد الأخ يقول له سعى هنا ولو لأ يقول بعدك يقولون لأ طفشي الكتاب ده لأ لا مش نسان مقصود لا أقول يا فهرائي في العسيان ولكن نقول لابد أن ننرك ابن أنا ماذا يقولون لا وكيف يقولون لا يعني مش أي وقت تقول لأ ومش على أي حال تقول لأ لأننا نعرف إذن تقول لأ وإزاي تقول لأ المسيح تقول لأ المسيح تقول لها تعتذل إزاي؟ كيف تقول لا يبقى لابد نعلمهم هذا الأدب وهك كل حاجة يخال عليه لا؟ لا طبعا ولكن لما نعرف أبناء منهم يكون عندهم القدرة على قول يعني عندهم القدرة على اتخاذ القرار أنه يعمل أو ما يعملش ولا شك أن هناك رؤية للمربي شاملة وعامة ولذلك المربي عندما يكون إفعاً عن كذا لا تقول تكون له, له, له. يكون له يكون إف عن لا وإذا يكون إفعاً كذا لا تقول له لا وما الذي تستخدمه مع مين؟ مع اصدقائك مع الناس اللي تتعامل معاها لكن المربي او الوالد يقولك على حاجه ويقوله لا, لا ما ينفعش لان المربي يربي ويوجه ويبني ويؤسس وكذلك الرب يبني ويوجه ويؤسس وهو اعلم وهضرى منك حد يشوف كده مين اعلم وهضرى مين اكثر خضره انت ولا مربي مين حد يشوف كده المعلومه دي مهزوزه عند حد اذا طالما عندنا المربي أكبر وأكثر خبرة وتجربه اذا لابد أن نسمع له ومطيع طالما في ضاعة الله سبحانه وتعالى طالما لم يقوم بالمعصير إذن يجب علينا أن نسمع ومطيع ولكن نقول نتمر ان انا على قول هذا مثلا أقول له واحد صاحب يقول له خد اشترسوا لي تقول له ايه؟ واحد يقول له تعالى تمشى على بحر شوية تبصرنا على كام واحدة مع تقول له ايه؟ تعالى نروح السنة واناكسنا يا تسكرتين ده فيلم مش عارف فيه تقول له اي بس انا قصدي لا واحد يبقى في الجامع يقول له ايه آه. هو هو <تصفيق> بس انا عايزينك تشيله لا جير تعالى تعال قول لا أنا عايزك تتعلم تقول لا لما على المعصية قول لا ويكون عندك الجراه بتقول لا واحد قول له لا لا وتبقى عندك الجراه انك تقول ومش ممكن نفسه يقولك عليه وانا لو رجل شام ولكن الحوافات خلوطية أخلاطية وجنسية ممكن تضيع لو انت رأتش تقول لا انها لا ملحاك فيه تخلي كده واحد يقولك تعالي مشيوه شورا البلاد في البحر وشعبية لو انت ماشي وشيك طو وبعدين ما انت عتنش رادي انت وبعدين وبعدين وبعدين ترسل مشاكل كبيرة لا حصر لها ولكن لو انت عندك القدرة وانت في الإرادة انك تقول لا للمعصير لا للذنوب لا للمعاصي يبقى انت في الحال ديات فعلا سادن هو في حياتي اذا معوز ان انا ولاد انا أن يقولوا لا ولكن كانت كيف حاجه مثلا اذا نيوا وكيف يقولها؟ نقول لازم نقولها بادب رغم ان اللي بيقولك عايزك تقول لا لكن انت برضه سائل لو هل لو صح هتقول لا ولا لا ليه هتقول له بقى اصغرها وقال له ربنا حرامها وتقول العواقب الوخيمه اللي عنها مش هتقول لا وبس انت تقول لا وتنصح وتودي وتشج حتى تكون صاحب دعوة وصاحب هذا كذلك. نبدأ أن تمدح إنجازات أبناء يندح إنجازات أبناء يعني لما يعمل حاجة كويسة تقوله إيه؟ تقوله أحسن تقوله جزاك الله خير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يندح الإنجازات ويشجع عليها. لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يومي فكان يقول له إرم صعد في ذلك أبي وأمي. تقرأي. لما النباح تقول لك ارمي في ناكا امي ارمي تبري ها لما النباح تقول على خالد الريد خيب من شوف الله ايه رائع خالد الريد خيب خيبه ممكن مش ممكن طبعا هذه الجمل وهذه العبارات قوية جدا مشاكعة ومحفزة وتجعلك مستمر على طريق الله تبارك وتعالى ايضا من الاشياء التي تقوي الضفة في ابنانك وفي من ترد فيه قلت. تهديدك له قله تهديدك له يعني ما تهددوش كتير مش كل شويه تهدده مش كل جاي تقوله انا هقطع عليك الارسال انا هقطع عليك المصروف انا مش لك كف انا هل هستمع لدس صحابك انا هدف. مش عارف ايه هل انا وكل شويه تهديد تهديد تهديد هذا تهديد يذل الشخص ده ولكن هاتهدده مش لازم نهدده طب يعني ابقي مش هيهدده خالص واللي مش هيهدده خالص هيهدده التهديد لا انهارد البن ولكن اولا فيما اصطلح التهديد اولا ثانيا التهديد بما هو متاح فعلا ويمكن تحقيقه يعني المراب اللي بيهدد مش بيختر يعني المراب لما يهدد مش بيهامره يعني قابل التهديد يعني مثلا يقول لك خلي بالك لو الموضوع ده عملته تاني مش هخليك تاني خلاص الأول ممكن ما او خلاص هفصلك من عندك خلاص او انا هعمل كده او هحذرك او هعذرك او يبقى انت فهمت ان هو لما هيقول انت لو خالفتها يبقى واضح ولذلك نقول ان المرابي لما يهدد يبقى يهدد بشيء مطاع او شيء مستطاع ما يقول لو عملت كده هعذرك ب1000 جنيه وهو قاعد دا مسكين يا عيني ما هوش جنيه دا ده تهديد ما وكذلك الاب ما يجيش يقول لي ابنه اخار تاني اخصر رجلك. طيب هو ابن ريش فاني جده؟ هيضبت مش هكصر رجلة وهو تاني ابنه اخصر وليه اه لحسن اخصر بيته رجله سليم ما تكسر ايش طيب ايه اللي هيحصل تاني مره؟ هل عادي هذه خلاص معارف ان ايه تهديدات زي ما بيقولوا في الهوا. تهديدات فلسط مالاش رصير بيقولوا لا الاب لما يهدد يهدد صح ومالاب بل لما يهدد يهدد صح علشان لما يجي ينفذ ينفذ ما قال حتى لا يكون يعني مخلف لوعده لانه انا بهنددك ويقولك لو عملت كذا أعمل معاك كذا طيب مش مين انت خالفت لازم الحكومة تنزل عاك ماشي لازم الحكومة تنزل زي بالظبط لما اوعدك وانت هديك ما طلبته منك يبقى لابد ان انا امكلتك ويقولك لو خلصت لي هديك كتاب بدايه يبقى لو خلصتها لازم تأخذ الكتاب بدايه لازم نوفر الوعد وكذلك بالوعيد زي ما بقول بقولك لو اتاخرت مش هدخلك البسط لو اتاخرت مش هدخلت المدنس لو اتأخذت اتأخذ هدفع الغرامة عشرين جنيه. يبقى لو اتاخرت قبل مزيف ونحط العشر جنيه. لو اتاخرت بقف بره ما اصلا عاصل عبدالي اتخذيك بقف بره يبدأ تنفذ كما قالك هتنفذ معك لا شك ان هو بيثبت للمراهب أنا شخصية بمراهب شخصية قويه وشخصية جادة فهو ده لواسط؟ لأن شخصية المراهب كذلك تكون شخصية جادة تتعود أنها لما توعد هتنفس ولما تعد وتهزد يبقى هتنفس وزوجها تنفل يبقى مشاكلة لشخصية كالذيبة فهيكون الشخصية المتروفية لشخصية جادة فاردقة وده هو قمة الثمر الناس إنه هو فعلا الواسط بها إنه لما يقول حالة هي فزن. ولما يقول حالة هي نفسه ولما فعلا على إتمام هذا الشيء مش يكون يتكلم في الهوى كما يقولون كمالك كما ذكرنا تجمل المقارنة بين الأبناء بعضهم طبعا بينا كلام كتير جيدنا في الموضوع لا تقارم بين الأبناء ومعبولين إنه شيء أخوك أحسن منك الأخذ فلان فلانة ده أفضل منك الفلان ده سبقك لا لكن ممكن يحصل مقارنة ولا مقارنة ممنوعة تماما ها ممكن في مقارنة, مقارنة ممنوعة تماما صدر أمان إيه الحز للمقارنة ده؟ مواضح بعض مواضح بعض تمام صدر مو ايه مم. المقارن ممكن نقارنها انت قارن نعم لما يكونوا متطابقين في القضاه ذا زي ده قربه جدا والاثنين داخلوا سباق مع بعضيهم في حاجه معينه ده احسن وده اخف في شيء يعني مثلا كنا نكتب بحث كل, كل الموجودين قادرين على كتابه البحث بنفس الدرجه نفس المستوى كله قادر بس لما شوفت النتيجه ده إذا كتب عناصر وده تغافل عن بعض العناصر يبقى هنا أقارن والله قارين شيء، أقارن عشان هم صا واحد. أقول شو؟ هنا فلان زيني أخذ العنصر فلان كذا وكذا دا. انت قلت العنصر دوتة وست العنصرين التانيين. إذا هالمقارنة ذي ناجحة أم لا؟ لأنها ستأخذ إلى بلد جيد، لأن في البحث التاني هتكون العناصر نفس كلكم. إذا المقارنة ممكن، لكن المقارنة بين واحد قار وواحد بقريح إذا لا سو زول بس ما شو ظهر. كذلك لابد أن تتكلم مع أبنائك ومن تربيهم بما يتناسب مع عمرهم العمر، ده كبير ولا صغير، إبري مثلا ابنك دارت عنده وسن 8 سنين 9 سنين هل على أن أفهمها؟ ابنك دارت سنة كلمات يعني فيها دلع وكلمات بسيطة و حبيبي في ولا تدلوا له. الكبير ياخد حجمه وضعه الصغير ياخد حجمه من العبارات والكلمات. لما أسلمت أن تحكي لأبنائك وانت ربهم بعض المهضف الإيجابية التي حالت معك ممكن يكون في حياتك أنت شخصية حصل بعض المهضف الإيجابية ممكن تحكيها على شوكة ممكن تحكيها على سبيل التعلم وإن استثانة منها كذلك كان بأس من استحاب إخوانك ومن تربيهم في بعض المهام والأعمال يعني أنت مثلا رايح لجانب رجل أو إفصار أو أي عمل ممكن تأخذ بعض الأفراد معك وانت بالجانب في العمل على أساس يشوفوا انت بتعمل ايه انت بساعدة تعمل مجالها فخد تتقدر بعض الأخوة معاك يشوفوك بتعمل مجال ازاي حتى إذا كبره يستطيع أن يقوم بمثل هذا العمل بغضا لبنسة والأحرجة بأكمانه كذلك مثال مهمة ان انت لابد أن تسبق تهديداتك بتحذيراتك قبل ما تصبب تهديدات خليه أديها تحذيرات يعني قدها بالحظ بتحص. بتقول خبابي اخويا ومحدش شعر خلي بالكم محدش يتاخر يبقى انت حظراتكم وحظرتش حظرات مرة مره تانيه فانتوا عارفينكم خلي بالكم ايه اللي هيتاخر هيحصل معاك كذا وكذا يبقى انت كده حظرات الاول وبعد ما حظرات بعد كده نزلت العقود اذا فيه تدرج مبقاش فيه نوع من الشده والقسوه في المعامله كذلك حينما نستخدم اسلوب العقاب يجب بقى نستخدم اسلوب عقاب مهين. يعني احنا عايزين نعاقب مثلا ابنائنا بالمثل تخيل في, في نزل عايزين نعاقبهم ايه رايك نعاقبهم على المنبر ونديهم ايه رايك ها ايه فما نفعش هذه اساليب مهينه ما ينبغي ان تحدث ونقول اختيار الاسلوب المناسب للعقاب شوف ايه اللي يناسب اللي يناسب مثلا ان هو يروح ماشي ويرجع. شويه مشي ويرجع يتعبوا شويه ينسبن هو يتحير من المجلس ده النهاردة، ينسبن هو يشرب الناس الأعلى دي كلها عصير مثلاً، إيه اللي ينسبن من العقاب؟ نخليه من العقاب المناسب الذي الذي يتناسب معه كذلك كان بانع بين استشارة الأبناء في بعض الأمور وإحنا العديد قلنا نخذ رأيه ونضربه ونستشيره إيه رأيك نعمل كذا لو نعملش كذا، نخذ رأيه المشورة ده ممكن نعمل بيها، ممكن نعملش بيها،, ممكن نعملش بيها. ده بأسة بيها ده. لمدة أن تقدر أن ما يوجه الأبناء من آراء ربما تكون له وجهة سليمة إحنا مش نسمع آراء الوالدين والأبناء عشان نرميها في البحر لا بس بنتسمع آراء لأن الآراء دي ممكن تكون فعلاً آراء سديدة وآراء قوية وآراء مفيدة فنتسمعها حتى يعني ننتقل بها إلى ميدان التطبيق والميدان العملي اعلم أن أبنائك ربما يواجهون الفشل والإحباط. ممكن يجي قدامك تقول البشر بالفشل طيب ما هي الضروع التي طبعها حتى لا يقع في الإحباط ولا في البشر. يبقى لازم انت تعمل مقدمات لابنائك تقول له مثلا روح اعمل شيء كلامي بس خلي بالك ممكن ممكن ما تنجحش عايزه مفيش مشكله بس اديله فرصه روح الحق الحلقات ده بس خذ بالك الوقت ده. ممكن ما تلحقوش بس اجري وحاول تلحق تقول ممكن ما تلحقش لا ممكن ما تحاولش انام ولا جهدك ولو ما لاحظتوش ده شيء متوقع فانت اتحسسوا ان انت ده مش ده شاشه ولكن انت بذلت قصارى جهدك ودي النتيجه اللي حصلت كذلك لابد ان تعلم ابنائك ان النجاح ليس فقط في الامتحانات النجاح نجاح الانسان مش الامتحان بس السر ان لما اتصالي ده مشجع لما, لما تستطيع ان انت تقوم الفجر نجاحه مشجع لما تستطيع ان انت قلت اللي من قيام مشجع لما تستطيع ان مشجع في العمل وفي, وفي الجامعة. إلى الله تبارك وتعالى ده مشجع ده في صور النجاح وفي صور الفشل والنجاح يعني له صور متعدده لا يتوقف فقط على الصور الدراسيه فحسب طبعا صور كثيره جدا الثقه التي ينبغي ان نجسها في ابنائنا عظيمه ولها أثر في المستقبل أثر بالغ الاهميه واصحاب صلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتميزون بهذه الثقه التي كانوا ياخذونها من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينزلون في أعمال مبكرة جدا كان عمر الإنساني مصوية وكان يفزل نصف نعمين رضي الله عنه من شب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يختاره لكان يكون أول سفير بالإسلام ومعاته إلى المدينة ويجلس في المدينة يربي من ويعلم من أهل المدينة هو نصف شاب صغير السن. عين ذا أبي صارد كان لسه زي جارة العشرين من عمره والنبي صلى الله عليه وسلم يحمله الرائع والسبب زي رضي الله عنه كان لم يبلغ العشرين والا الثمانية عشر من عمره والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمله على الجيش ماذا يعني ماذا يعني يا رؤوف عليه النبي عليه الصلاه والسلام ما شعور لجاء هؤلاء الصحابه ثقه ثقه بهم يعرف انهم سينجحون باذن الله تبارك وتعالى ولذلك يضع اسلام لديه حضاره ثمانيه 18 سنه يضع على الجيش. جيش جيش يحارب به هؤلاء جيش ضخم وينفر جيش اسلام وقال بن عمير عليه السلام كل هؤلاء سعد بن معاذ رضي الله عنه كل هؤلاء كانوا شباب وكانوا يبدؤون في الله تبارك وتعالى والذي صلى الله عليه وسلم كان يصدق بانتاجيه ونقول نحن يجب ان نصد في اذننا وفي مراهقينا واذا اعطيناه بالسمر فانه سوف يكتب وسوف يثمرون صبرا عظيمه جدا ونحصد من ورائها خير عظيم ولو كان هناك اخطاء نوجه هذا الاخطاء اي انسان ممكن يتعرض للنجاح ويا بالعكس يضل يفشل لما يفشل لا وناخذ بأيديه حتى ينتقل الى النجاح اذا يجب علينا اولا ان ندرك ان انا أن بان نفسي ما تقولش انا هاضفش ما تقولش ما اعرفش ما تقولش يمكن ما انجحش لا قول انا ممكن انجح ان شاء الله ربنا يقوي ويعملها لا طبعا ياس في قلبك ولكن انت بصفه شخصيه كن على ثقه قال الله عز وجل سوف يغدها وسوف ينصرك طالما انك تعمل دين الله تبارك وتعالى طالما انت تريد ان تعرف نفسك طالما انت تريد ان تكون من الشباب الذين ينشئون في رضا الله سبحانه وتعالى طالما انك تود ان تكون تحت ظل الرحمن يوم القيامه طالما انك تسعى في هذا الاتجاه اذا الله عز وجل سوف يحفظك ويرعاك ونجيك وكذلك نحن يجب ان في ابانا ونقيم الصلاه لأنه سوف ينجحون وسوف يحققون إنشاء عظيمة وكثيرة وكما بكرنا السلف السلب الله عنهم يعني سيرتهم منشورة منثورة في جذب التاريخ كلها كلها منذ المضيئة وشرفة على أنه كانوا شهد ومع ذلك كانوا مصابيح هنا لهذه الهمة وأخرجوا أولاد كثيرين من الظلمات إلى النور بإذن الله فيه انتبابك وتعالى نجد في هذا القضل سبحانك وحامك أشترك الله إله إله إلا الله الله وعليك السلام عليكم